بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين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 يميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتق بيوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون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 كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين واتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فَأَتُوبِ أَبَا إِنَّكُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تَبَعُوْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَا هُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبٌ ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين يوم لا يغني مولا عن مولى شيئا ولا هم ينصرون الا من رحم الله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 ذوق إِنَّكَ أَنْتَ العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إِنَّ المتقين في مقام أمين في جنات وعون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور نعين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين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 Let's